التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاموا الصخر بالواد وفي العون ذي الأوتاد الذين طعوا في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك كسوط عذاب إن ربك ذب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا متلهف قدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرمون الذين ولا تحافظون على طعام المسكين وتأكلون التراز أكلا لما وتحبون المال حبا جما كنا كنا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجِئ يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فَيَوْمَ إِذِ ٱلَّذِى يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ وَلَا يُوسِمُ وَاسِمًا أَحَدٌ يَٰٓ أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فادخري في عبادي وادخري جنتي